الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين هذا هو الدرس الثالث والاربعون من شرح لكتاب شذا العرف قال المؤلف رحمه الله تنبيهات أي هذه تنبيهات مصدر المرة من الثلاثي. التنبيه الاول يصاغ للدلالة على المرة من الفعل الثلاثي مصدر على وزن فعله بفتح فسكون مثل جلس جلسة سامنا شخنا يبقى في شيء اسمه عندنا في علم الصرف اسم المرة. فكيف يأتي اسم المرة؟ قال يصار للدلالة على المرة من الفعل الثلاث مصدر على وزن فعل. أقول أكلة أكلة. ومثال الآخر أقول جلسة جلسة على وزن أي شغنا فعل. ده اسمه اسمه إيه مرة. يعني الحدث حدث مرة واحدة وكذلك أكل أكل وإن كان بناء المصدر الأصلي بالتاء فيدل على المرة بالوصف لعلك تذكر الآية الكريمة يا شيخنا فإذا نفخ في الصور نفخه قال واحدة لأن المصدر على وزن فعلة نفخ نفخه, نفخه قال واحدة إذن كيف يدل على المصدر إذا كان على وزن فعلة بوصفه بكلمة واحدة اقول يا مولانا مثلا كلمه رحمة أقول رحمة اقول رحمه ايه يا شيخنا واحده مصدر الهيئه من الثلاثي يبقى في عندنا اسم مزن واسمه ايه صح يا شيخنا يصاغ منه الدلاله على الهيئه مصدر على وزن فعله انتبه هناك فعله ودي فعله اي بالكسر يعني بكسر في انتبه يا شيخنا اقول جلستوا اسمعنا يا شيخنا جلستوا جلسه الاميري جلس على وز الفعلة. بين الهيئة التي جلست عليها. صح يا شيخنا طيب في الحديث إذا قتلتم فاحسن القتلة مش القتلة صح يا شيخنا وإذا كانت في المصدر الأصلي دل على الهيئة بالوصف. صلاة على رسول. لما أقول مثلا نشد الضالة نشهد أقول إيه؟ نشده يا شخنة أقول إيه عظيمة. يعني أجب له صفة يبقى إذا كان اسم الهيئة على وزن فعله يبنيت له بصفة مش بكلمة واحدة يا شيخ أقول ناشد الضالة الشيء الذي ضاع منهم. نشده أقول عظيمة لأن هنا المصطر نفسه على وزن فعله فيوقتها بصفة اللي هي كلمة عظيمة خلاص يا مولانا مصطر الهيئة من غير الثلاثي. عفوا عفوا مصدر المرة من غير الثلاثي صح المرة من غير الثلاثي بزر التاء على مصدره. انطلق تفعل خماسي اقول انطلاقه صح امولانا طيب ان كانت التاء في المصدر دل عليه بالوصف يعني أقام، اقامه اقول اقامه واحدة صح طيب مصّل الهيئة من غير الثلاثي لا يبنى من غير الثلاثي مصر الهيئة صح شقنا إذا يعني اسم الهيئة يوّت فقط من الثلاثي ولا يوّت من غير الثلاثي ولذلك يقول وشذ خمرة من اختمرت يعني مقول اختمرت المرأة خمرة على وزن فعله طب اختمر دفعل أي خماسي اختمار فعل خماسي فقول مصّل اسم الهيئة إيه؟ خمرة اقول ده شاذ يحفظ ولا يقاس عليه خلاص يا مولانا المصطر الميمي من الثلاثي خلاص عندهم مصدر يقال لهم مصدر الميمي لكونهم مبدوئا بميم زائدة ثلاث عباسول صلى الله عليه وسلم يقول وعد وعدا اقول موعدا صح طيب لما كل ما شخنا طيب وضع وضعا أقول موضع على وزن ما فعل صح فهو يقول ده المصدر الميم يا شيخنا أي عند العرب مصدر يقول لهم مصدر الميم عشان بدأ بميم هو نفس المصدر لكن زيد عليه الميم فقط يعني ويصاغ من الثلاث على وزن ايه يا شيخنا ما فعل أقول مثلا انتبه كده منصر أصل الفعل نصر نصرا ضرب ضربا خلاص اول أول مصدر ميم أقولنا صار من صر على وزن إيه مفعل وكذلك ضرب ضربا اقول ايه؟ ما ضرب على وزن ايه؟ ما, فعل. ما لم يكن مثالا صحيحا مثال ايه ما هو المثال هو ما بدأ بحرف علة مستكمة وعدة. وصل وهب دسم اسمه مثال لما سميه مثالا يا دكتور لأنه ماثل السالم عند إسناده للضمار فلما يقول وصل أقول وصلت ونحن وصلنا الرجلان وصل الرجال وصلوا النسوة وصلنا فهم؟ كذلك عند إسناد السالم الذي سلم من الهمزة والتضعيف عند إسناده للضمار لا يحدث تغيير جلس أقول جلست جلسنا الرجال جلسوا الفتاه جلسنا فما شئنا طيب يبقى يقول إن كان مثالا صحيح اللام يعني كلمة وعده دمثال مثال أوله حرف عله وصحيح اللام لإنه إيه إد حرف صحيح فقال تحذف فاء في المضارع ما لم يكن مثالا صحيحا لا تحذف واو في المضارع كوعدة قاعده يعني يعد أو اليعد زي وصل يصل, يصل وهب يهب صح يا شيخنا فانه يكون على وزن مفعل بكسر العين يبقى إذا كان الفعل الثلاثي مثالا يعني فاء حرف عله فيكون على وزن زي شيخنا مفعل مفعل, مفعل, مفعل وأصل الكلمة وعدة لم أقول وعد لما يقول الماو عد يلاحظ أن الواو الساكنة موضع سبب حذف يا شيخنا في المضارع لما يقول يا عد وصلها فنلاحظ أن الواو الساكنة وقعت بين فتحة وكسره فتحذف تماما في سوره الإخلاص لم يلد ولم يولد لما حذقت الواو في يلد وبقت في ولد لأنه ولد والد أو يولد بواو ساكنة قبلها فتحة وبعدها كثرة فالواو وقعت بين عدوتيها الفتحة والكثرة فتحذف ده العلة الصرفية لكن يولد لم تحذف لونه قبلها ضمه خلاص يا شيخنا إذن كيف يؤتى المصدر الميمي من الثلاثي اللي اوله حرف علا اللي احنا سمع مثال واللام الكلمة صحيح يبقى على وزن شيخنا مفعل وعد اقول ايه موعد واضح يا شيخنا الحمد لله كده فاهم طيب وشذ من الاول المرجع والمصير والمعرف والقياس في الفتح فاهم يا مولانا يعني كلمة مرجع مثل اصل الفعلي راجعة يعني اللحظ ليس مثالا <تبقى مرحل> ايوه فالمفروض يقول ايه مرجع يبقى مرجع لكن سمعت من العرب مرجع ده شاذ يحفظ ولا يقاس عليه خلاص يا مولانا طيب المصطر الميمي من غير الثلاثي من غير الثلاثة يكون على وزن اسم المفعول صح يا مشيخنا يكون على وزن ايه آه. لما اقول مثلا مثلا اكرمه يكرم لو قلت فهو مكرم اصبح اسم فاعل طبعا عندما نقلب الكسره اللي قبل الحرف الاخير فتحه يبدأ اسم مفعول اقول مكرم صح شيخنا قد تقول طيب وكذلك كلمه يعني عظم يعظم يعظم ومعظم اذا كيف ياتي بالمص ب بالمصطر الميمي من غير يامولانا ايه من غير الثلاثة كيف على وزن اسم المفعول تقول كيف او فرغ من اسم المفعول وبين المصطر الميمي صح حسب وروده يا شخنا حسب المعنى وروده في المثال لو قلت مثلا اختخرجت الماء استخراجا صح يا شيخنا هذا المفروض مصدر اللي نسميه احنا احنا مفعول مطلق يعني فلو قلت استخرجت الماء مستخرجا هذا مصدر ميمي صح يا طيب لو نجعلهم مفعول يبغى أن مفعول للفعل صح يا شيخنا ايوه طيب تعالي كده نشوف يفرق بينهما بين المصدر اسم المفعول بالقرائن فمن المصدر مدخل الايه بتقول ايه وقرت بادخلني مدخل صدق اصل ادخلني دخولا هتستبدل مصدر بمصدر ميم يا شيخ يبقى ايه يا شيخنا مدخل اصبح ده مصدر لان اصلها ادخلني دخولا صح يا شيخنا واضح لا ولا مم. واضحة مولانا طيب وكلمة مستقر ثماريا مولانا أي يفرق بينهم في هذا الحبل قرائن فمن المصدر مدخل ومخرج اللي هو قرب أدخلني مدخلا مدخل مصدق مدخل مدخل. مدخل وأخرجني أي هو يعني يعني أخرجني بخ أخرجني خروجا وأدخلني دخولا مم. فصار أي شخصنا اسم مصر عفوا صار أي مصر ميمي, مصدر ميمي. صحيح طيب والمستقر الى ربك يوم اذا ايه المستقر اللي هو الاستقرار يعني يعني الاستقرار قال المستقر مصر ميمي ماشي شاء مولانا وابح. طيب منقلب اي منقلب ايه يا سلام اي منقلب ينقلبون يبقى ينقلبون اي شخص ما دي اي نائب عن المفعول مطلق. أطلعين قلبونا انقلاب. أطلع انقلابا، فقال منقلب قلب. كل ذا شغنا إيه ها؟ مصدر إيه؟ تدل على أن هذا مصدر مين؟ أيوة. طيب. كمل يا مولانا. الكل يصاو من البصري مصدر يقال له المقر الصناعي. وهو أن يزال على اللقظ على اللقظ بإياء المشددة متاء التأمين الحرية والوطنية والإنسانية والأمجية والمدنية آه. هد بالك يا شيخنا الزيادة التي تحدث عنها في المصدر الصناعي هذه الزيادة أي شيخنا يصير الاسم دالا على معنى لم يكن يدل عليه قبل الزيادة هذا المعنى الجديد هو مجموعة الصفات الخاصة بذلك اللفظ سمعنا يا شيخنا اسمع لما اقول مثلا كلمة حرية كلمة وطنية انسانية كلمة همجية او مدنية لما زدنا يا بعدها تاء قال يصاغ من اللفظ مصدر يقال له المصطر الميمي أعافل المصدر الصناعي صح م. وهو أن يزاد على اللفظة يا مشددة وتأتى نيس يا مشددة وإيه شيخنا تأتى نيس طيب نشوف كده كلمة وطنية لما أقول ده فلان وطني أقول وطنية طب لما أقول مثلا إنساني إنسان إنسانة أو أقول إنسانية حر أقول حرية يبقى هو يقال يزاد في اللفظ مشددة مع تاء أنيس فتعطينا المصدر يا شيخنا الصناعي صح طيب العرب يا شيخنا استعملته على قلة لكن مجمع اللغة العربية في القاهرة جعل المصدر الصناعي دي قياسي يعني يمكن أن تقيس عليه الكلمات اللي احنا قلنا عليه يعني كلمة شوعية أو إنسانية أو حرية أو وطنية أو همجية قلت دي اسمه مصدر يا صناعي الدلالة منه أو الغرض منه الدلالة على حقيقة الاسم وما يحيط به من الهيئات والأحوال والخصاص والصفات سمعنا شيخنا فكما يقول مثلا حرية تدل على صفات ان الشخص بيتمتع بالحرية وليس فيها عبودية وليس فيها مثلا يعني صفات تنهزئ او تضاهي هذه الحرية كامل الوقت انتهى طيب نأتي شيخنا الى اسم الفاعل قال هو مشتق من مصدر المبني للفاعل لمن وقع منه الفعل او تعلق به لما اقول يا شخنا نصر زيد اخاه فهو ناصر وكتب زيد الدرس فهو كاتب ده لما يصغ من الثلاث من غير الثلاث بناتب المضارع اقول اكرم اقول يكرم. ثم نقلب يا المضارع ميما مضموما ونكتب ما قبل اخر اقول فهو مكرم أنظر فهو إن قال تعالى إنما أنت منذر أيوة ومن يهني له فما له من مكرم زنة من الثلاثي وهم الثلاثي على وزن فعل غالبا نحو كلمة ناصر أو ضارب أو قابل صح أو بائع فإن كان فعله اجوف معلن قلبة ألفوه همزة يعني لما قلنا مثلا قال أصل الفعل قولا ليس كذلك تحركت الوا وفتح ما قبلها فصارت قال إذن نلاحظ عين الفعل أعلت بقلبها ألف هذا الإعلال يحدث في اسم الفاعل بدل ما أقول قاول أقول وقعت الوا وعين الاسم الفاعل وعلت في فعله فأقول قائل يعني إذ إذن اسم الفاعل تابع لملة لفعله. فإن أعل الفعل بقلبه ألف يحصل إعلال بقلب الواو أو الياء دي همزة. قال أقول قائل وأصلها قاول باع بايع وانقلب إليه همزة أقول قا ها بايع صح يا شخنا يبا يصاغ من الثلاثي إذا كان أجوفا يعني وسطه ألف تنقلب إليه إلى همزة. قال الله عز وجل قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف صحيح يا طيب ومن غير الثلاثي على ذات المضارعه بابدال حرف المضارعه م مضمومه وكفى ما قبل الاخر احنا ده شرحناه يعني أقول انطلق أقول منطلق استغفر مستغفر صح يا شيخنا واخد من ذلك ثلاث الفاظ اسهب فهو ايه مسهب والمفروض اقول يا مسهب شاذ يحفظ ولا يقاس عليه وطيب احصن فهو إيه؟ محصن ولا قل محصن وأفلج بمعنى أفلسة فهو إيه مفلج خلاص يا شيخنا وقد جاء من أفعل على فاعل ما كان فهو إيه عاشب على وزن هذا يحفظ ولا يقاس عليه خلاص يا مولانا خلص الوقت أعتقد انتهى الوقت والله أعلى وأعلم